Allah, la ilaha illah, och al-Hayy al-Qayyum, lå taخذه سنتوم و لا, إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عن